اصبر فانك يا اسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فانك يا اسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور انت الابي وانت في زمن العمالتك السعير انت الهما متقود في سجن الخيانات الصقور أنت الأبي وأنت في زمن العمالتك السعيد أنت الهما متقود في سجن الخيانات الصقور أدرى بأنك متعب لكنك الليث الهصور أدرى بأنك منهك لكنك الأمل الكبير أدرى بأنك واهن لكنك البدر المنير أدرى بأنك واثق أن النهاية للصبور أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور دارت نفوس بالصغار وأنت بالكبرى تدور فاهنأ بسجنك وامتشر سيف النكاية للكفور متوشحا بالعزم قد نام الأرادل في الخدور وقف الزمان أمام سجنك يح. تحت فيه من النحور متوشحا بالعزم قد نام الأراضر في الخدور وقف الزمان أمام سجنك يحت فيه بد من النحور أنت الهمام أنت الهمام أنت الهمام